صدق الله العظيم صدق الله العظيم الذي لا اله الا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا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 وَصَدَقَ رَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ودنت لجبروته الصعاب ولا نفي قدرته الشداد الصلاب رب الارباب وَمُسَبِّبُ الأَسْبَابِ وَمُنْزِلُ الْكِتَابِ وَخَالِقُ خَلْقِهِ مِنْ تُرَابٍ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذُو الْقُوَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخلته وكيلا صدق الذي إليه سبيلا صدق الله صدق الله صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله الماجد الكريم صدق الله الشاهد العليم صدق الله الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم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 وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك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 يا نور صدورنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وزوال هممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهما والعمل به والعمل به اللهم يا منزل القران على النبي العذنا احينا على القران احينا على القرآن احينا على القرآن احينا على القران وامتنا على القران واحفظنا بما تحفظ به القران واهلنا القرآن وتقبل منا ختم القرآن وتقبل منا ختم القران وتجاوز عما كان به من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصار اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم شرفنا بشرف ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعل القران لما في الدنيا قرينا وفي القبر منسيا وعلى الصراط نورا ويوم القيامه شفيعا والى الجنه رفيقا ومن النار ستر وحجابا ومن النار سطرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا تقربنا إليك بخدم كتابك اللهم نقر ونداء اليك بختم كتابك وانا خنما مقايانا ببابك وانا خنما فلا تبعدنا يا مولانا عن جنانك فلا تبعدنا يا مولانا عن جنانك فلا تبعدنا يا مولانا عن جلالك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اجعلنا يا مولانا لكتابك من التالين ولك من العالمين العاملين وإلى حلاوة خطابه معتبرين وإلى حلاوة خطابه معتبرين وفي الجنات منعمين عن النيران مزحزحين عن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك فَمِنْ قَاعَتِ كَمَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُنْوِلُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَكَّنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلِ الْفَأْرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا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 اللهم ما منك ما منحتنا القران في الدنيا فمنحنا الفردوس الاعلى في الاخره نسالك يا ربنا نسالك يا ربنا بإسمك الأعظم بإسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا يا حمار يا منار يا حمار يا منار يا, يا, يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام يا ذا الجود والإحسان يا من في طاعته سعادة الدارين يا من في مخالفته شقاوة الدارين يا الله يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا سامع الأصواة يا خير الغافلين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الوارثين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين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 يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا من تنر يا ذا الحمد والسناء يا ذا الصخر والبنات يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعمات يا يا مجيب دعوة المضطرين يا سامع دعوة المظلومين يا أمان الخائفين يا أنيس المستوحشين يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عبده رحيم يا من هو لمن جفاه حليم يا من هو لمن ترجاه كريم يا من ستر على القبيح يا من ستر على القبيح يا من يرى ندم النادمين يا من يعلم ضمير الصامتين يا زخر من لا زخر له يا فخر من لا فخر له يا أنيس من لا أنيس له يا من لا مفر إلا إليه يا من لا من جاء إلا إليه يا من يفزع إليه المذنبون يا من يقصده المنيبون يا الله يا الله يا من يقضي حوائج السائلين يا من يقضي حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين اللهم لك الحمد كله ولك الامر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحان من خلق العباد بقدرته سبحان من خلق العباد بقدرته سبحان من هفت القلوب لرحمته سبحان من بكت العيون لخشيته سبحان من حكم العباد بعدله سبحان من خشعت القلوب لذكره سبحان من أعقى ولا يعطي سواه سبحان من خضعت له كل الجبال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا مفرج الكروب يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا من بذكرك تطمئن القلوب يا من بذكرك تطمئن الله منزل الكتاب والمجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمدك شر ما قضيت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شهورهم اللهم اهزلهم وزلزلهم واحفظنا وحرصنا من مكرهم وكيدهم وشرهم اللهم إنا أمسينا في الدنيا راحلين ولإخواننا مفارقين ولكأس المنية شارعين لا ندري ارواحنا تصير الى فلا ندري ارواح لا تصير الى الجنه فنهنئها ام الى النار فنعزيها ام الى النار فنعزيها ولكن رجاء من لعفوك سلما فعفوك ربنا, ربنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فعفو عنا اللهم عتق رقابنا من النار اللهم عتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب إخواننا وخالاتنا ورقاب أعمامنا وعماتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب آبائنا إلى ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وشيوخنا وعلمائنا ومن علمونا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا وارحمنا بقدرتك علينا وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهيك وان ترجاؤنا انت رجاؤنا انت رجاؤنا انت رجاؤنا وأنت رجاؤنا وأنت ثقتنا يا الله يا الله اللهم اضرب على أبصال أعدائنا فلا يرونا ولا يسمعوننا واختم على أذى اسماعهم فلا يسمعوننا واشتد على أيديهم فلا ينالوا منا اللهم استعملنا لدينك ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لدينك وخدمة كتابك ونبي وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تعن علينا اللهم أجب دعوتنا واقبل توبتنا وسدد ألسنتنا وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وتحت التراب حجتنا وسبت تحت التراب حجتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وآيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا واران التراب اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اذا بقينا في القبور في الوحده والوحشه وسوء الحساب اللهم ارحمنا اذا بقينا في الوحده والوحشه وهول الحساب اللهم ارحمنا اذا انقطع عنا النعيم ارحمنا اذا التفت الساق من فبلغت التراقي قيل من را وظن انه الفراق الى ربك يوم عيد للمساء الى ربك يوم عيد اللهم برحمتك يا رحيم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا عيبا إلا سترت ولا عسيرا إلا يسرت ولا عسيرا إلا يسرت ولا أسيرا من المسلمين إلا فتكت أسره ولا أسير من المقدسات إلا فككت أسرا ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا أعنته ولا تائبا إلا على ترك المعاصي أعنته ولا تائبا على ترك المعاصي إلا أعمته ولا شيطانا إلا أترته ولا عدوا إلا أخذته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا وللا فيها صلاح إلا ويسرتها وقضيتها برحمتك يا قاضي الحاجات ويا ميسر المرادات يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه يا أمان الخائفين يا رجاء المخبتين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة واعتق رقابنا فيه من النار واطئ رقابنا فيه من الله اللهم ارزقنا ليله القدر وارزقنا خيرها وارزقنا برها واطئ رقابنا فيه من الله واطئ رقابنا من الله ورقاب يا امناجنا من النار اتق من النار اتق رقابنا من النار نرجوك يا الله ندعوك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات اللهم من عمل على ذلة الإسلام فأذله ومن عمل على عزة الإسلام فأعزه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين كل إخواننا المتهدين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحات التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم طهره يا الله اللهم طهره يا الله اللهم كل عبادك المستضعفين في فلسطين كل عبادك المستضعفين في العراق كل عبادك المستضعفين في الشيشال كل عبادك المنكمدين في باكستان يا رحيم يا رحيم كل عبادك المستضعفين في برما وكشمير كن لعبادك المسلمين في كل أرض يحارب في الإسلام يا رب, يا رب المسلمين يا رب المسلمين يا رب المسلمين من للمسلمين من للمسلمين من لأموال المسلمين من لبلاد المسلمين اللهم غيره في قلوب المسلمين اظهر الغيره في قلوب حكام المسلمين لنصره دينك يا رب العالمين لنصره دينك يا رب لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا دخله اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يد الشريفة شربة منيئة منيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا واهدبنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مصلحين بمنك وجوذك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أحد من لا أحدنا يا سند من لا سندنا يا عماد من لا عمادنا يا بديعا لا لدنا يا دائما لا نفاد له يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد رحمك بنا يا الله رحماك بنا يا الله رحماك بنا يا الله إذا جاءت زكرة الموت بالحق رحماك بنا يا الله إذا جاءت سكرة الموت بالحق وجاء ما كنا منه نحيد رحماك بنا يا الله يوم ينفخ في الصور وجاء يوم الوعيد رحماك بنا يا الله اذنت كل نفس معاسا وشهيد وكنا في غفله من ذا ذا وكنا في غفله من ذا ذا اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قاد رحماك بنا يا ربنا يوم يلقى في النار كل جبار عنير رحماك بنا يا الله يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد سبحانك يا الله غفرانك يا الله لطفك يا الله عفوك يا الله يا من ليس منا ببعيد, يا من ليس منا ببعيد. ويعطي فوق المزيد مزيد ربنا نبتغي حرف الآخرة ونريد يا خير الأسلاء يا رب الأرض والسماء يا من لا يضر مع اسمه ذا يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا ربنا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 إلهي صبرنا فلم يخذلنا يا من رانا على الخطايا والمعاصي ولم يفضحنا يا من رانا على الخطايا والمعاصي ولم يفضحنا يا من على الخطايا والمعاصي ولم يفضحنا يا الله يا مؤنس كل وحيد يا مؤنس كل وحيد يا ذا الحبل الشديد يا ذا الأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود والموفين بالعهود اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك واسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك ومتعنا برؤياك ومتعنا برؤياك ومتعنا برؤياك, ومتعنا برؤياك. وامنحنا هداك واجمعنا ما نبيك ومصطفاك إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس لنا رب سواك فيدعى ولا في الكون حبيب غيرك فينجى اللهم اعف عن المسيئين واقبل التائبين يا الله يا الله يا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنام الهنا وخانقنا والرازقنا نقف ببابك فلا تطردنا ونلوذ برحابك فلا تردنا الهنا انقطع رجاؤا الا منك انقطع رجاؤا الا منك وغي كل الابواب الا بابك وخلقت الابواب الا بابك وخلقت الابواب الا نقف ببابك مستجيرين نقف ببابك راجين نقف ببابك مبتهلين فخلقت الابواب الا بابك وانقطع الرجاء الا منك فلا تكلنا الى احد سواك فلا تكلنا سواك اللهم يا من خضع كل شيء لعزتك وذل كل شيء لنيبتك يا الله اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخطع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبسلطانك الذي على كل شيء بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء يا نور, يا نور يا نور يا قدوس يا قدوس الهنا ما انت فاعل الليله بنا ما أنت فاعل الليلة بنا إلى غلام ما أنت فاعل الليلة بعبد مقر لك بذنبه مقر لك بذنبه معترف لك بجرمه معترف لك بجرمه راجيا إياك راجيا إياك راجيا إياك من كثره ذنوبه راجيا اياك من كثره ذنوبه راجيا اياك من كثره ذنوبه اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل المقام اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا كل ما اذنبنا وكل خطيئه اخطأناها الى اهلنا الى اهلنا يا الله امن اهل الشقاء خلقتنا فنطيل بكاءنا أَمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَلَقْتَنَا فَنُبَشِّرُ رَجَاءَنَا إِلَهَنَا إِنْ لَمْ تَهْدِنَا إِلَى الْإِسْلَامِ مَاهْتَدَيْنَا ما وَإِنْ لَمْ تُنْطِقْ أَلْسِنَتِنَا بِدُعَائِكَ مَا دَعَوْنَا إِلَهَنَا نُفُوسُنَا قَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ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 وأهل الرحمة يا الله إن هملت عبراتنا حين ذكرنا خطايانا وما لها لا تنهمر ولا ندري ما يكون مصيرنا يا أليس كل غنيب آنس في القبور وحشتنا ويا ثاني كل وحيد ارحم في القبور وحدتنا ويا عالم السر وأخفى ويا كاشف الضر والبلوى بذمة الإسلام أقبلنا إليك وبحرمة القرآن اعتمدنا عليك اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من الله اعتق من النار يا الله اللهم انك تعلم ان هذه القلوب اللهم تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على قاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وتعاهدت على نصرة قرانك وشريعتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاعتق رقابها من النار فوسق اللهم مرابطتها وادم مدها وادم مدها واهدنا سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيل فإنك نعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه